يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا محمد يا محمد, شرح شرح. يا محمد شيخ شيخ يا محمد يا إبراهيم إبراهيم عنوان حل شارع المكيلات يا محمد يا محمد مطلع. موبايل 0780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 دليل منفتح على الفرح شباكك على موج الاثير تصل تسلاكه دليل منفتح على الفرح شباكك على موعد الاثير اتصل تسلاك شفت سبع سماي وبهجة افلاك شفت صبر الرسول تأشر املاك تأشر عن النبي ذاك النبي ذاك تأشر عن النبي ذاك النبي ذاك هلا, هلا اشرع النبي ذاك النبي ذاك وبحواجب هلال عيونه فتاكه ملاك ساري على الاقمار وبشتفاري له اشعاري يا محمد يا محمد هلا, هلا, هلا الله يا محمد صيح يا محمد يا محمد للشاعر الحسين هيثم سعود الكربلائي ليل من فتح الفرح شباك ليل من فتح الفرح شباك على, على مواجل اثير تسلك سلاك شفت سبح سماء وبهجت افلاك شفت صبر الرسول تؤشر املاك اكي اشير عن النبي ذاك النبي ياك اكي النبي ذاك ابو حواجب هل العيون فتاكه ملك شعري على الاقمار وبشت له اشعاري له اشعاري يا محمد يا يا. اعلى اعلى نمشي عليك الرسول يا محمد, محمد. صيحه أعلى. اعلى ما شاء الله ادي يا محمد ادي يا, <تصفيق> يا محمد يا محمد يا محمد, يا محمد. <تصفيق> نشمي يا محمد <تصفيق> بجا وحتارت القلبا بوصافه جهجم الملك تهذبت اطرافه نبي نوصوره بارين بلقاف نبي نوصوره اي بارين من شاف من شاف علامات النبو ضحكه شفافه ابني يا الشرف متوسم وشامو الغاري بل الانوار وللمختار له اشعاري وشامو بل الانوار وللمختار له اشعاري شع يا محمد يا محمد ما الله سمعني سمعني عليك الرسول ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad aala ya Muhammad. الشمه متنوره الليل ابو وجه طاها الشمه متنوره الليل ابو وجه طاها يا محله به الهادي يا محلاها مسرور الرسول الا مسرور الرسل من حقنا علك الامه نتبافى الف ليله قدر هل اللي له معناه الف ليله قدر هل اللي الف ليله قدر هل اللي الفلاله تقدر هالليله معناها على جمر الصبر كل لحظه نتباهي بشوق النار كملعطفه الى الامطار له اشعاري بشوق النار كملعطفه الى الامطار له اشعاري يا محمد حات صوتك Halabik ya Muhammad ya Muhammad. <mucham> ya Muhammad. <mucham> ya <Muhammad. mucham> Ya <Muhammad. mucham> نجل طير السماء يخبرنا بفراحه نجل طير بفراحة. على بيت النبوه هذا بجناحه على بيت النبوه هذا بجناحه ربي عدني يا شعب يجينا مصباحه نثرض السعاده علينا قداحه نشائم وجنحه على الامه فواحه لهارحب كذبنا واحنا شبحه يا له رحب كذبنا واحنا سبنا ساب. شذا الازهار ونهر جاري وبالاكبار له اشعاري شذا الازهار ونهر جاري وبالاكبار له اشعاري يا محمد ما شاء الله اعلى يا محمد يا محمد فدوه فدوه يا محمد، يا محمد،, <genau> محمد يا محمد يا محمد اعلى <تصفيقين> <أحلى> يا محمد يا محمد يا محمد لا تبخل لا تبخل, لا تبخل، يا محمد يا محمد يا من نزل طير السماء يخبرنا بفراحه على بيت النبوح هذا بجناحه ربيع الدنيا شاع هدينا مصباحه نثرض السعاده علينا قدحه نشائم وجنته على الامه فواحه نشايم وحنت على الام فواحه نهر حبك ذب واحنا سبحه اي نهر حبك ذبنا واحنا سب شذا الازهار و جاري وبالاكبار له اشعاري ذا ونهر جاره وبالاكبار له اشعاره يا محمد هلا هلا يا محمد يا محمد هلا يا محمد يا محمد يا محمد, يا محمد يا محمد يا محمد يا ربيع الفرحه وتلال ثوانيشه على كل معبد تصدح نواقيسه محمد معجزه يا مرسل قيسه ادا فرض علينا البار تقديسه ذا ينطق لسانه بالمهد عيشه ذا بالمهد عيشه نبي نعلك الكون ونوامسه ففي الاسرار وبالافكار وئل جبار يله اشعاري ففي الاسرار وبالافكار وئل جبار يله اشعاري يا محمد ايه يا محمد يا محمد ما شاء الله اعلى اعلى سمعنا صوتك ما شاء الله يا محمد يا محمد محمد معجزه والمصحف لسانه والبر والكرم من موجه احسانه محمد معجزه المصحف لسانه والبر والكرم من موجه احسانه فارس والعجم والهمه فرسان سبحان العليم الصاغه سبحانه شفيع بالحشر حاشا انسان شفيع بال هاش ورهاشه انسان على ساح النجات صبح مرسانا على ساح النجات صبح مرسانا ففي الاخطار وفي الاعصار به اذكري له اشعاري في الاعشاره وفي الاعشاره باذكار له اشعاري له اشعاره له اشع له اشعاره يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد, يا محمد, يا محمد محمد معجزه والمصحف لسانه للشاعر الحسين هيثم سعود الكربلاي محمد معجزه والمصحف لسانه والبر والكرم وموجه احسانه فارس والعزم والهمه فرسان يا سبحان العليم الصاغه سبحانه شفيعه بالحشر حاشا ينسانه شافي عوب حاشا ينسانا على ساح النجد صبح مرسانا ففي الاخطاري وفي الاعشاري به افكاري له اشعاري له اشعاري, له أشعاري ففي الاخطاري وفي الاعشاري به افكاري له اشعاري له اشعاري في له Muhammad ya Muhammad ya Muhammad